إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه الم... الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله للناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدّل الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فتح الله به قلوبا غلفا وأعيناً عمياً وآذاناً صمما هدى به من الضلال وبصر به من الغوايا أكمل به الدين وأتم به النعمة صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله عز الأمة وسيادتها ومجدها وسؤددها وصلاحها وهدايتها وفلاحها وريادتها في التمسك بالكتاب والسنة، وإن الأمة قد ذلّهمت بها الخطوب وتكاثرت عليها الفتن وتشابكت عليها حلقات مرّة من المؤامرات الداخلية والخارجية وظل بالناس الطريق، وإن المخرج.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ولما استحكمت الغفلة بالمسلمين وبعودوا عن الكتاب والسنة وفقدوا المرجعية الأصيلة والمصادر المحكمة لدينهم تلاعبت بهم الآراء وتشعبت بهم السبل وتفرقت بهم الأحزاب وكثرت عليهم الآراء والجماعات والأهواء وتفرقت الأمة في كل شيء بدءاً من عباداتها وعقيدتها ودينها ومرجعيتها ومروراً بأخلاقها وسياستها وبلدها تفرقت الأمة في كل شيء وصار التفرق سمة من سمات الأمة الإسلامية حتى قيل إن الجماعة الواحدة تصير جماعات حتى صار الفرد الواحد يكون أفراداً في نفسه كل إنسان كل واحد لا يرضى بالآخر وكل مسلم يرفض المسلم الآخر حتى بيوت الله تعالى ولقان المساجد لم تخلى لم تخلوا من التكتلات ولا من المؤامرات ولا من الدسائس ولا من الكيد ولا من السباب ولا من الشتن إنه واقع مزري تعشوا الأمة بدءا بالمسجد ومرورا إلى القصر والرئاسة والسلطان والأحزاب ومسجل التنظيمات والجماعات والكيانات كل تفرق كله تفرق في تفرق كل جماعة إن شطرت فصار الثلاث جماعات أو أربع جماعات تفرق مذموم إن المخرج لهذه الأمة في استمساكها. بالكتاب وبالسنة ولكنني أركز في هذه الخطبة على السنة باعتبارها المفصل للمجمل من القرآن المبين لما أبهم في القرآن المطلق لما قيد في القرآن إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الهداية قديما قال أسلافنا قال الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتشريعاته في كافة مناح الحياة في العقيدة في الدين في المعاملات السنة كمصدر من مصادر التشريع وإن قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمستتم بهما لن تضلوا بعد أبدا ضللنا والله ضللنا لأننا تركنا كتاب الله وهجرنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإن السنة مهمة وقد نبتت نابتة في بلاد المسلمين ولا سيما في السودان تنكر السنة ويتسمون زورا بالقرآنيين والله ما هم بقرآنيين وما عرفوا القرآن؟ لو عرفوا القرآن لقرأوا في القرآن والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لو قرأوا القرآن لقرأوا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزيل إليهم قال تعالى وأقيم الصلاة وبيان ذلك في هديه وسنته أوقاتها أعدادها رتعاتها كيفيتها جبر, جبر الخطأ والسهو فيها كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وإن هؤلاء يكتبون في الصحف اليومية السيارة لأن الصحف بلا إذا كتب في وزير العدل أغلقت الصحيفة وإذا طعن في سنة خير الخلق تركت الصحيفة من باب حرية النشر ومن باب حرية الفكر أو قل حرية الكفر أو من باب الحريات والديمقراطيات المزعومة إن الطعن, إن الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر إن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع بما آتاه الله عز وجل يحرم ويحلل قال تعالى ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولم يقل ما حرم الله فقط لأن الرسول يحرم يحرم حرم الذهب على الرجال حرم الحريرة على الرجال حرم أكل كل ذناب من الط من السباعي وكل الذي مخلب من الطيور ولم يرد تحريم هذا في القرآن حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقد حرم القرآن فقط الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف قال عليه الصلاة والسلام والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا التحريم يستقل به النبي عليه الصلاة والسلام وقد تنبأ صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال ليأتين على الناس زمان يجلس الرجل على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قال ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله نعم والله حرم النبي عليه الصلاة والسلام على النساء النمص والوشم والتفلج والوسط الشعر كل هذا ورد في السنة إن السنة النبوية هي صنو والقرآن قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يثلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مع الكتاب الحكمة والحكمة السنة ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هذا هكذا قال عليه الصلاة والسلام آتاه الله القرآن وأقواله هو دين وعبادة نتعبد الله عز وجل بها قال تعالى في القرآن وَإِن تطيعوه تهتد وما على الرسول إلا البلاغ المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به والسير خلفه ونصرة دينه ونصرة سنته ويا لبشرى حامل السنة والمدافعين عن السنة والذابين عن السنة والحاملين لواء والمنفقين في سبيل السنة والمعلمين للسنة والناشرين للسنة والمدافعين عن السنة يا حياهم الله ورفعهم الله قال سفيان بن عيين لن تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ورب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أثقه منه يا هنيئا للحاملين للسنة والحاملين لواءها والمدافعين عنها والمعظمين لها وينبغوا أن تعلموا أن عز الأمة وريادتها وسيادتها بنصوص القرآن والسنة وشواهد التاريخ ووقائع الدهر إنما تكون فيها النجاة إن أوائلنا من أسلافنا ما سادوا وما دانت لهم البلاد وخضعت لهم الجبابة وفي عقدين من الزمان حكموا الدنيا بالعدل والخير والهدى والنور ونشروا الإسلام في بقاع الدنيا وفي أقاص العالم إلا بسبب التمسك بالكتاب والسنة ونحن الآن ضاعت علينا المرجعية نتخبط بعضنا يرجع إلى الشيوخ ويأخذ بأقوالهم فقط ولا يقبل حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم يأخذ بأقوال المفكرين بعضهم يأخذ بمرجعيات لا أساس لها بعضهم يطعن في السنة هل تعلمون أنه في الأسبوع الماضي قامت في السودان وفي فندق من الفنادق الراقية جدا أعظم حملة على السنة حملة شعواء طعم وتسفيه للرواة وطعن في الصحابة وتقليل من شأن الأحاديث وأنها أن القرآن يكفي وأنه لا يوجد حجاب وأنه وأنه في فندق من الفنادق تحت غطاء إحياء ذكرى راحل مفكر راحل سوداني رحل عن دنيانا ولكنه ترك إرثا سيئا وترك كتابات رديئة ربما تخرجه من ملة الإسلام يقول لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن فقط وأحيانا يرى أن الرواة من الصحابة يتطاولون ويتجنون وعلى مدار ثلاثة أيام أو يومين عقدت قراءات فكرية هكذا قالوا وجاء شباب. والله لا يحسنون قراءة القرآن والله يقولون الآية يكسرون القرآن عندهم حق إنهم رفضوا القرآن والسنة لأنهم ما حفظوا ولا وعوا وليس لهم من الوقت أن يدركوا ولا أن يقرأوا أرادوا أن يأخذوا الدين بمجرد هذه الفلسفات هذا هذا هذه الفوضى الفكرية التي نعيشها ولا عجب أن نعيش فوضى سلوكية لما ضاعت الأفكار والمعالم الواضحة للدين بل لما طعن في ثوابت الأمة ماذا ننتظر بعد ذلك من الشباب المخدرات نعم ستنتشر المخدرات ستنتشر المخدرات الحسية بعد المخدرات الثقافية التي تجتال الأفكار وتشوه العقول إننا بحاجة إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نشرها والدفاع عنها لأن الطعن في السنة هدم للملة والدين الطعن في السنة هدم للملة والدين إن الذين يزعمون أنهم من القرآنيين يصلون ثلاثة أوقات فقط في اليوم والليلة يقولون لأنه لم يرد في القرآن خمسة أوقات كذبوا لو تمعنوا وجدوا ثم لا يصلون الجمعة وربما صلوها الساعة العاشرة ولأنها موجودة في القرآن إنهم موجودون في ديارنا وهذا لا أستغربه لكن الذي أستغربه أن يكتبوا في صحفنا السيارة أن يكتبوا في جرائدنا اليومية ونحن شعب مغرم بقراءة الصحف مغرمون بقراءة الجرائد نعطيها الكثير من وقتنا فيها هذا السخف الموجود والله يا لا أدري ماذا أقول؟ أيطعن في السنة، أيطعن في السنة ويهدم ركن الدين الأعظم. ما ماذا تقبل؟ ما الذي موجود في الأمة غير القرآن والسنة؟ إذا كان مفكرهم هذا أقواله دونت، فكيف بأقوال سيد الورا؟ لا تدور ولا قيمة لها. فقط القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم. ويخطب ويمشي ويركب ويجلس ويعامل الناس هل يضيع هذا الارث سُنَّ ويبقى ارث مفكريكم والذين جاءوا يدافعون عنه هم العلمانيون جاءوا يدافعون عنه دفاعا مستميتا إنهم من مصلحتهم الا تكون سنة لان السنة قيود لان السنة أوامر لان السنة عن الاستقامة الجادة على الدين إن من مصلحتهم ألا تكون سنة حتى حتى يكون العبث وتكون الفوضى لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون يقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سنة وصحابة ما سنة براها سنة وصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن من السنة أول شيء أن تعظم نصوص السنة إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ليس لك إلا أن تسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ورسوله مهمة ما قال إذا دعوا إلى الله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأطيعوا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا قال سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا إن الخير كل الخير وإن الفلاحة كل الفلاح في اتباع السنة حكاما ومحكومين أين السنة في واقعنا في ممارساتنا في أخلاقنا في بيوتنا في إعلامنا أين الإعلام المتخصص الذي يعتني بنشر السنة وبتعظيم السنة وبإحياء السنة أين السنة في واقع الناس في بيوتهم في معاملتهم لأزواجهم وزوجاتهم في معاملتهم لأولادهم، في تعاملهم مع جيرانهم، في في في الطريق، في منتدياتهم، في أماكنهم العامة، في وفياتهم، في زيجاتهم، أين السنة؟ كادت السنة أن تندثر. قال ابن عباس فيما أخرجه اللّا كايو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال ابن عباس ما من عام يأتي إلا وتموت فيه السنة. تموت فيه السنة وتحيا فيه البدعة حتى تموت السنة وتحيا البدعة وهذا هو الحاصب إن من السنة ألا تتعبد الله في ورد ولا ذكر ولا عبادة إلا بما جاء به رسولك محمد عليه الصلاة والسلام إن هذه السنة قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله كل هذه الأدلة في القرآن وهؤلاء يزعمون أنهم قرانيون والله ما كانوا قرانيين في يوم من الأيام إنهم شيطانيون أو كانوا قرانيين لقرأوا النصوص ولعرفوا الأدلة الموجودة في القرآن التي تحض على وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ده ما حديث ده آية وإن النبي عليه الصلاة والسلام أتانا بأمور جليلة وبأمور عظيمة سنن بعضها واجبات وبعضها مستحبات وبعضها أباح لنا بها أمور إن من إن من السنة أن تعبد الله وفق هدي رسولك صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تكون العبادة موافقة لشرع في ستة أمور ومسائل لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في السبب قيام الليل عبادة جديدة وصيام النهاري عبادة فريدة ولكنك لو صمت من باب الإسراء والمعراج لكان صومك بدعة لأن الصوم جعل الله له مواقيت وأسباب جعلنا صيام عرفة في النوافل وصيام عاشراء وصيام الاثنين كل هذا سبب بأدلة أما صوم الإسراء والمعراج لم يرد لم يرد إلا عندنا نحن هنا بغير دليل لا من كتاب ولا من سنة عبادة قطع الناس من رأسهم لو أن الشخص صام مجرّ الصيام حتى يوم الإسراء والمعراج من باب التطوع جاز لكن لو قال أنا صاهم عشان الليل إسراء ومعراج نقول له شرع الصوم ولم يكن الإسراء والمعراج سبباً من أسباب الصيام ليخصص تخصيص الإسراء والمعراج بصيام لم يرد لا عن النبي المصطفى ولا عن الصحابة الكرام إذا ألا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في السبب وموافقة للشرع في قدرها اي في عددها فمن صلى الظهر خمسا عمدا كفر لأن الظهر اربع ركعات ومن قال الباقيات الصالحات التي بعد الصلوات 33 و33, و33 33 ويتفهم قال 33 دي في النص 35, 35 35 35 معقوله شديد ما يجوز 33 33 عندك تسبيح ثاني مليار سبع غادي غادي لكن الباقيات الصالحات المربوطة بالصلاة 33-33 ما تمشي تتفهم تقول لا خمسين معقولة خمسين خمسين خمسين مئة وخمسين معقولة جدا ما معقولة باطلة ولا تجوز وإن كنت مسبحا إنت ما نبز تسول قلت سبحان الله زدتها عمدا لا يجوز لابد أن تتقيد بالعدد لابد أن تتقيد بالعدد وأن تتقيد بالجنس الشرع إذا جاء بجنس معين لعبادة معينة لا يجوز لنا أن نخرج على هذا الجنس أبدا مثلا أمرنا الله في الأضحية أن نضحي بأنعام محددة فلا يجزي الفرس لا يجزي أن يضحي إنسان بفرس تجيب حصان تطبحه مبجوز قال لك إما بان إما غنم ضان ماعز وإما بقر وإما إبن ما تمشي تتفلهم تجيب لك شفت لو جبت غزالة غزالة يوم العيد غزالة ليستمحة وصلتها وتبعدت فيها وجبتها وقلت يوم العيد ضحية ما مقبولة لأنها ليست من الجنس الذي أراده الشارع تتقيد في السبب والعدد والجنس والزمان حتى في الزمان تتقيد قال ليه الحج في أشهر معينة ما تمشي تحج في محرم ما مقبول كان مشيت وقفت بعرفة وطفت وعملت أي حاجة وقلت هذا حج حج باطل الحج أشهر معلومات رمضان تقول رمضان ده أنا بصوم شهر كامل لكن رمضان ده بيجي سخن أنا بحوله لشهر شهر تاني ما ينفع رمضان رمضان زمن معين وكذلك في مكان معين الاعتكاف في المسجد من أدى الاعتكاف في غير المسجد بطل اعتكافه وأن تتقيد بالعبادة في كيفيتها الصند عند رقوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سجود سجتين ما شدت عمل أي عمل غير كده الصند باطلة وما مقبولة الكيفية إذا من السنة ومن تعظيمها أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكارنا وعباداتنا أن نتقيد بهذا في ستة أمور وفي ستة مسائل قد أبنتها السبب والعدد والجنس والزمان والمكان والكيفية أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وإن من تعظيم السنة أن نسعى إلى تطبيقها وإلى الاعتناء بها والأخذ والاهتمام بها وعدم التردد في العمل بها إن الكثير من الناس للأسف الشديد يعظموا السنة شعارا والدعاة أما إذا جاء في واقع الممارسة وحيز التطبيق وفي أتون العمل تراجع وتقاعس إن السنة ليست ادعاء إن السنة اقتداء واهتداء أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام معظما له ومعظما لأمره كان الأوائل من السلف يعظمون السنة تعظيما شديدا هذا عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه يرى ابن أخي ابن أخي له طفل صغير يرمي بالنبل شاء الله نبله برمي ما قال دشافع وقفوا قال له أي بنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا نحن لا نعلم أبناءنا السنة ولا نعتني بالسنة السنة عندنا مناسبات إسراء ومعراج كواريك جوطة المولد جاء حلاوة سمسمية وملبا وأنوار ورايات وخوخيام ده عندنا سنة بعد ده تاني إلا السنة الجاية المولد الجاي جاءت الهجرة الاحتفال بالهجرة النبوية المباركة أين الاحتفال اليومي أين الاحتفال في كل لحظة أين الاحتفال الدائم بالنبي عليه الصلاة والسلام أين الاحتفال الذي لا يقطع به عليه الصلاة والسلام فبالتالي الأمة محتاجة والله محتاج إلى السنة حكاما ومحكومين قال له رسول الله قال الولد سكت بعد شوية تاني رمى قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم بالنبل فإنها لا تنكأ عدو ولا تصيد صيدا تفقأ العين وتكسر السن الولد رمى قال أقول لك قال رسول الله وترمي والله لا أكلمك أبدا قال والله تعني ما أتكلم معك نهائي. أقول لك الرسول الله قال وتعني أنك تعمل ترمي والله لا أكلمك أبدا كان ابن مسعود إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قال رسول الله تنتفخ تنتفخ أوجاد أوداجه أوداجه تتفخ وتغرورق عيناه وتتحلل أزرار قميصه بس لما نجي يقول قال رسول الله بس يجيب سلطة رسول الله في اسمه في خشمه يقول قال رسول الله سلم إن تنتفق أوداجه وتغرورق عيناه بالدموع وتتحلل أزرار قميصه يخشى أن يخطئ في الحديث يقول أو كما قال أو مثل ما قال أو نحو مما قال أو الذي قال صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمونه ويعظمون سنته عليه الصلاة والسلام عباد ابن الصامر لما كان في الشام ناقش معاوية ابن أبي سفيان في نوع من أنواع المعاملات الموجودة اليوم الذهب بالذهب يداً بيد ومثلاً بمثل دون ما نظره يعني ذهب بذهب بكرة ما فيه وأديك أديك حاجة, أديك حاجة تعريفة كان مشيت تغير الذهب القديم بالذهب الجديد أسمع كلام ده كويس ودفعت فرق عين الربا عين الربا تديه ذهب قديم يديك قدرها ذهب جديد كانت ذاك أقص منها الربا يديك قدرها يدي طبعا الناس هيقول لك يا شيخنا ما منطقي ما معقول ذهب قديم بذهب جديد, جديد لا بد من فرق إذا كان لا بد من فرق تعمل كالآتي تأخذ بحديث بلال ابن رباح في الصحيحين تديه الذهب القديم تبيعه بيع رسمي تستلم القروش في يدك تدخيله في جيبك قل له أنا داير ذهب جديد بكم توزن معه وطلع قروش كاملة تدده لكن تدده ذهب قديم ويدك ذهب جديد وتدد جنيه جنيه واحد سواء كان جنيه قديم ولا جديد الجنيه القديم ولا الجنيه الجديد شفت تدد ريال ريال ريبة. ما في ذلك شك عبادة لما قال هذا الكلام كلم معاويه معاويه قال لك يا يا يا هذا حديث لعل يقصد قال اقول لك يا معاويه قال رسول الله تقول لعل له الرسول قال الموسيقى حرام يقول لك لكن يقول لك الرسول تقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك لعل أمكن الموضوع ده ما كده أمكن كده انت خائف من السنة قام طوال معاوية قال لا أساكنك في أرض أنت فيها يا معاوية ده عبادة ركب ده المدينة سأله عمر رضي الله عنه فأخبره في خلافة عمر فكتب عمر رضي الله عنه إلى معاوية الحق ما قاله عبادة وعليك أن تلزم الناس بهذا ارجع يا عبادة إلى الشام والله لا خير في أرض لست فيها يا عبادة الناس الزيك فيها ما فيها فائدة ذاته قال لي. أرجع عمشي قلب رجع الناس في السنة السنة فيصل فيصل عند الناس العام الناس بتلاعبوا يقول لك بدا حسنة قال ابن عمر من زعم من, من, من, من, من استحسن في الدين فقد شرع قال بيقول لك والله يا أخ ما بطل ما في حاجة ما في حاجة السؤال اللي بيحاصر الناس بجنين جن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل يقول لك ما عمل لكن ما في حاجة ده بجنن الناس جن عمل يقول لك لا ما عمل طيب انتم عملي مالكم متعبين رغباتكم فوق كم ده ده تشريع يتبعي سريع يعني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم والاسلام دينا. ما الزيد دارين تعملوا عمارة مئة طابق زوج سائلكم ما فيه أمشوا في الدنيا دي عملوا عمارات أمشوا القمر أمشوا المريخ أمشوا الهلال ما عندنا شغله. لكن الدين ده ما تمشي عليه الدين ده مكتمل ما محتاجين لا دارين مفكر ولا دارين بروفيسور. مفكر يعلم الناس الدين ده بس زي ما هو يعلمه زي ما قاله رسلم بحذافيره، يوري الناس حكمه أسراره يربط الناس بهه أما مفكر يجي يطعم في الدين يقول وللذكر مثل حظ الأنثيين ده كان زمان لكذا الموضوع ده راجعوه شوية يا أخواننا شوفوا الحاصل شنو ما بيشوف نحن متأكدين ده كلام صح للذكر مثل حظ الأنثيين قمة العدل وقمة الحكمة وقمة الشرع وقمة كل خير وللذكر مثل حظ الأنثيين ده في خاتم كتاب يا أخي ده ما نزل في دكشنالي ده ما جاء في, في قاموس ده جاء في خاتم الكتب ثاني بعده ما في كلام زيدا فبالتالي أين السنة السنة في معاملاتنا في أخلاقنا للأسف الشديد يؤسفني أقول لكم حاجة الكلام ده كلام شن لكن برضو بقوله وأسأل الله جل وعلا إن أخطأت أن يعفو عني فيه إن الكثير من المسلمين الدين عندهم صلاة وصوم وشعائر تعبدية أما في المعاملات صفر إنك لا تجد الرجل يحرص على الصلاة في الصف الأول ويأكل أموال الناس في السوق ده الدين ده الدين عندهم فهموا للدين الصلاة والصوم والحج والعمرة وامور مهمة لا نقلل من شأنها لكن في جانب التعامل قل ما تجد رجل عنده دين تأدي ويرجع لك يقول لك بس أسبوعين بس الدين هو أسبوعين الأسبوعين دي سنتين ما يرجع لك القروش دي الدين تلقى زون يقرأ القرآن ويحرص عليه ويصلي في الصف الأول ربما ويصلي في جماعة ويأتي المساجد نجح في هذا الباب من السنة ولكنه سقط في أعظم باب من الأبواب هو أبواب التعاملات المالية في أبواب التعامل بالدرهم والدينار في أبواب التعاملات المالية يسقط للأسف الشديد في واحد ممكن يصلي ويطبق السنة في بعضها لكن حريص على الفتن عنده قابلية في التعامل مع الفتن ونقل الكلام بطريقة معادية ينقل الكلام بل لا يرتاح ولا يستطيع أن يعيش إلا في أجواء الخصومات والمؤامرات والكيد والدسائس والفتن والمشاكل نوع سجد وتلقى في الجوامع بل ممكن يعمل الشكل بالنسجامع ذاته يمقول من ده ناس بيصلوا في جامعة ما عنده يعلى غايلة في جامعة ينقل من ده ليه ده ينقل من ده ليه ده يعمل في تجو الجامعة. بيقولوا على شو ده؟ شحجيب لكن نفسيات تفهموا الدين أين سنة فيه أنا أريد سنة في التجارة. في المال في التعامل في العلاقات الاجتماعية في الأرحام في الأبناء في الذرية في التعامل مع الزوجات في إكرام الكبير في تقدير العلماء في،, في رحمة الصغير في توقير الناس في احترام الخلق أين السنة عندنا سنة عظيمة هذا ملفتش اسمه على طريق السنة اخترت لهذه الخطبة عنوانا أن يكون على طريق السنة عسى أن نفوز بإحياء السنة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وعليت تبارك ربنا وتعالي اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة واجعلنا من حزبه المفلحين يا رب العالمين وارزقنا شفاعته وأمتنا على ملته واسقنا من حوضه بيده الشريفة الطاهر شربا لا نغمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم أحينا على ملته وأمتنا على اللهم احينا على ملته وأمتنا على سنته اللهم احينا على ملته وأمتنا على سنته يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم